بسم الأب والإبن الروح والسدس الرحمن الرحيم أود أن أحدثكم في هذه الليلة مباركة عن قول الكتاب المقدس في تسالينيوك الأولى الشيخ 5 آية 14 شجحوا صغار النحوس في سندب وعصاء protože naši životy jsou takové, že jsme vždycky v nějakém příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném příbuzném او الانسان اللي روحه المعنوية هابطة مع تبيسه روح معنوية وليها اسباب ويحتاج الى تشبيع لانه منهار وتعبان اولا اذا وجدت انسانا ضعيفا من هذا النوع لا تحتقر ولا تصفد غيره جايز قوي وهو ضعيف فما تحتقرش الضعفاء لان ربنا برضو إله الضعفاء وما بيحتقرش الضعفاء هو ايضا والكتاب يقول ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا جايز انت لو فبطت استجربة جمجة ممكن تنهار زي بالظبط، فلا تستجبر الضعفاء وإنما شجعهم يعني مرة خديث الأنبع انتوني إيه؟ قال إيه هل في واحد ان لقى إنسان قرآن لحد صدر ينزل لحد رأس يعني ينزل وده هل مع لسان الصديق حنا الكثير كان بي لما بيلاقي واحد صادق كان ساعات يبكي ويقول الإنسان جرب هذا الشخص وأعف الخصية وجالس أنا بعد مدة أعلم رخ الظليل فلا كانوا يختقر وإنما كان يشعر بالطعب اللي هو فيه أنت لا تختقر ولا تستطغر هؤلاء الناس وإنما عليك أن تعين وتشجع أمثال هذا النوع يشجع بكلمة بنصيحة بقصة بتصرف معين بطريقة عملية بطريقة مادية بطريقة روحية شجعه صغاره نفسه ربنا اللي قال على لسان عبده يبول هذه الآية هو نفسه الناشي بالشكل ده يعني بطريقة ربنا عشان كده احنا في الاداس الإلهي بنقوله يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء عذاب صغير النفوس ورجاء الذين في العاصف مناء الذين في العاصف زي مثل لما المتكلمين كانوا في العاصف والسفينة كانت بتلسج بيهم وجه المسيح انقذتهم وكانت عبنين لو لقيتنا زي كده سشفق عليهم من حاجات الجميلة اللي قالها السيد المسيح في هذا المجال قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين يعني هذا النوع بالذات هو أهم نوع جه المسيح من أجله مشحني لأبشر المساكين لأعصد منكشري الخلوط لأنادي للمسبيين بالعطل وللمأسورين بالإطلاق تتأخذ المعنى والحرف والمعنى الروحي. ربنا كإله أولئك المساكين. نحن كلنا منهم يعني. ومن اللطيف عنه في هذا المجال أيضا انه قيل عن السيد المسيح انه قصب مردودا لا يقصف وفتيلا مدخنا لا يطفى. قصبة مردودة يعني ممكن لحد يربيها او يكسرها وفتيلة مدخلة برضي يقولك لا نسبتها ربما مش ريس ريح يبرو عليها فتشتعي يعني لا تضيع رجاء انسان اي كان حاول انك انت تشجع ولا تثبت سنك احد القصبة مردودة لا يقصف وفتيئة مدخمة لا يقصف من ضمن القصص عن القصبة المردودة والفتيئة المدخمة الكديس ليس الأسود لما جاءنا ربنا كان يمكن أن يكون أصعب من قصبة مردودة والفتيئة المدخمة درجة الوطن ما نخجل وحيجن مين بقى الشخص اللي أصال ناتوا عليه الكبيس إيسو وزوره قصة القلالي طول باله عليه لغاية لما اشتدت أقدامه في طريق الرب لدرجة مرة في يوم فات عليه نيسى الأسود 11 مرة في ويلة قال له روح يا ابن عسال ليت قال له لا أستطيع يا معلم مش قادر يواصل ليه؟ نعاليش من طلبة اللي حاجة لا عصام أناث عليش بيقول أي كتاب شجعه صغار النفس الثيبد بعطا تأني على الجميع كأنه عليه بطول أناث بالوقت يتصلح ومش الأسوأ فعلًا بطول أناث الصبي في الجورب. اتسلح وبقى خبيص عظيم السيد النسيح ايضا لم لم يقطع رجاء الخطاة يلا العشارين اللي كانوا مكروهين من المجتمع اطال انات عليهم وقال انا لم ااتي لابعوا ابرارا بل خطاة إلى التوبة وقال إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قتلك، هلك ما قتلك هلك كلمة أصعب في المشتويات. ما قالش البعيث والله شاكت هل جاء يخلص ما قتلك هلك اللي متاهد ولذلك في آية لطيفة س 35 ثلاثة بيقول شددوا الأياد المسترحية والركب قولوا لهم لا تخاف ان تجدوا من ضمن الركب المخلاعة والمرتعشة والأياد المسترخية الشعب أمام البحر الأحمد آخر رعش وبعد ذلك نسمى بيقول لا تخافوا انتجروا الرب الرب يقاتل عنكم وأنتم فاتمشون ما أنسى ربنا فيه شيء لا حتى الركب المخلعة المرتعشة والأياد المسترقية ربنا له فيها أمل ورجاء وعمل له فيها أمل وعمل يعني مثلا شجعوا صغار اللفوس شجعوا صغار النفوس الذين وصلوا حتى الى حد اليأس. وفي ناس يصلوا إلى حد اليأس يقول خلاص دا انتهى. ما فيش كيدة كل حد راح برضه مثل هذا الشخص شجع. يصير ناس يعيسون حتى يصلوا إلى الانتحار. لا احنا نشتق على هؤلاء ده ايا كانت درجة اللي يسلق ليه احد يقول لك ما فيش الشي تقول له لا. ده ربنا عنده حلول كثيرة ربنا عنده ايه حلول كثيرة ربنا قادر على كل شيء وبقدرته ممكن يعمل عمل يقول له يعني حالتك هتكون اكتر من حال دانيال في جب الأسود اهو برده كان فيه رجاء وفي أمل وربنا أنقذه وأرسل ملاكه وصد أفواه الأسود هتكون حالتك أصعب من حال يونان في بطن الحوت اه ربنا خرجوه سليم من بطن الحوت هتكون حالتك أصعب من حالة مرض خاي وهو في يد همان ربنا أنقذك أصعب من حالة ضيود وهو في يد شاول الملك حط من مكان إلى آخر ومن برية إلى أخرى يا ربنا هذا يعني يعمل عمل في كل هذا سيكون خلطك أصعب من خالف الحكية الذين ألقوا في أثين النار، وهو ربنا برضو خلوشهم ربنا قادر يعمل عذب فالواحد لا يفقد الأمل أبدا تقول له مثلا هل خلطك أصعب من خالف المسيحية في يد الدولة الرومانية الوطنية اللي بتحت اللي بتسجل يعني بكل قسوة لكن ربنا خرّكها ونجاة هيكون حلف أصعب من حلف يوسف وهو نرج نرج يستج بتوه مريضية لكن ربنا خربه وعمل ما حعمل عشان كده الواحد لا لا ولا يقتل نحن حصل يشعر ان ربنا قادر ان يعمل عملي الانسان اللي في مشكلة ممكن تقوله كده مثلا افرض انسان يأس ومضطرد من اجل خطية مسيطرة عليه يقول ربنا عادر ان هو يخلصت من الخطيج لا ارميب بيقول شوّدني يا رب ساتوب انت مش عادر انت شوّد ربنا عادر يشوّدك ربنا قبل المرأة اللي بلل القدمي بدموعها ومسحطها بشعر أسها وقال للفرعون في افضل منك وقبل ذك الاثار ان اليهود اتزمروا من يخش ليس وقال لهم لا ده برده ابن ابراهيم ربنا قادر يا اما حاجات ربنا في تقول قالها النسيح الهما رضي قال من ينكرني قدام الناس انكره قدام أبي الله في السماس وهو بطرس أنكره ثلاث مرات وكان تعبان لكن ربنا جه يشجع صغار النفوس وكان بطرس من صغار النفوس جدي فالملاس قال للنصرة اذهبوا وقولوا لسلاميزه وانه بطرس كان بطرس من جميع التلميذ لماذا؟ ده عايز عماية خاصة عايز تشجيع حاجة الزهب يقولي التلميذ وإيه؟ هو بطرس وظهر له وكلمه وقال له ارعى غنوه ارعى خرافي ما تخفش انت اسمك ما تسطبش من الرسولية ما زلت موجود برضو سوما كلمت بعصاء اللي ما عندوش ايمان وربنا ظهر له ظهور خاص وعمل معه عمل فلا تدعيش ربنا قادر زي داود داود أهو أفضل خطايا صعبة وربنا عقب ولكن مع ذلك قال اغسلني فأضيار داود أكثر من السهل ومن ختيتي تغفرني وربنا عبده وقال من أجل داود عبدي فيما كان يتكلم عن سليمان ومعاقبته ويقول ربنا يحب داود حتى بعد موته وبيقول على كثير من الخطايا لا أعود أذكرها بيقول أمحوها يقول الشتاب طوبا للرجل الذي غفرت خطيئته ومحيئته طوبا الإنسان لا يذكر له الرب خطيه ليه لا يذكرها هم تشجع الناس اللي صغار النفوس من أجل خطيئهم أيضا شجع الناس اللي عندهم صغار نفس من جهة المسئولية ومش مش ابرين يقوموا بيه لان بجد مسؤوليه اكبر مني انا مش قد الحاجات دي ما بده ربنا يشجع دول من ضمنهم موسى في اول عهد قبل النبوة يعني ليه ربنا يخلع عللاه انا رجل ثقيل السم واللسان لا اعرف ان اتكلم لا دلوقتي ولا من حين ارسلت عبدا انا اغلق الشفتين قال له لا ما تخذش أنا أعطيك هروني تتكلم أرميك قال له لا أعرف أن أتكلم لأنه ولد قال له لا إلا كل من أرسلك أسر وما تخذش أبدا بني أجهلك نبينا حقيمة وأشوار من نحاس يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول يا رب وأنقذك يشوه كان خايف بعد وفات موسى ربنا قال له لا. كما كنت مع موسى أكون معاك لا يوجد حد يقدر يؤذيك لا أهني لك ولا أتركك تشدد تشجع تشدد تشجع ربنا بيشجع هؤلاء الناس اللي كانوا غير قادرين على المسؤولية تقول مش قادر وانا وانا وانا وانا ده ربنا اختار ضعفاء العالم ليخذي جهن الأطياء واختار ضفال العالم ليخذي جهن الحكمات واختار المزدرة وغير الموجود يعني له الشخص اللي يتكر انه مش قدر شبائرين انا افكر ان هذه الحكاية حصلت لكم ايضا و انا شاب كنت خادم في مدارس اليهد وبعدين راضي و اتكلم في اجتماع اجتماع زي زيكم كنت صغير عن نقر عن شك نيس اجتما اقدرش انا اعرفش انا بكلم شبان كلهم من سن واحد تقريبا من ثقافة واحدة من عقلية واحدة لكن نخش الحدثة في فيها الستات ورجال وقتال وكبار وغيرين أكلم الناس بقول لي الجاي أنا في شي جالك الحين قلت الكلام ده عن أن نسكت ربنا إلا عرفته بعدين واحد من الأباء قال لي كلمة لصيفة جدا لما قلت مش قادر. قال لي هو أنت اللي هتتكلم الله ربنا هو أنت اللي هتخدم الله ربنا كثبان ذهب يريد ان يتكلم عن اللي نفسه فيه ويقول اقدر اللي ما قدرتش وكان درسا تعلمته من ذلك الزمن انت ستجعل الناس تنظر إلى النقط البيضاء التي فيهم وستنجح ما في أشخاص ما ينظر إلى النقطة السوداء ويثبت همة الواحد وإن كان روحه معنوية 2% ويخلوها المية يخلوها تحت السقف ما فيش لكن أنت أنظر إلى النقط البيضاء وانتبه الله ما في لا ينظر إلى خطايا الإنسان القديم إنما ينظر إلى توبته وحتى لو ما عندوش توبة ينظر الى مجرد نيته في التوبة مجرد رغبته في التوبة ويمتدح طيبنا دطايب بسهير اذا شفت انسان مربوط لا تعيره بانه مربوط انما حاول ان تفكوا من رباطه عشان كده الكتاب بيقول في عبرانين 13 انظروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم واذكروا المزليين كأنكم أنتم أيضا في الجسر نطعي والشحاد كل كل أحد مصدر أمل ورجاء ومصدر ثقة أقول له متخاف ربنا هيتدخل وربنا هيعمل مهما كانت الأمور زي في ألف قيس واحد رجل ناسي جاء عن بسافة النهر لا واحد بيصب شاب بيصب يد وهيغرق هوف عشان تأله إبن ندم الساعة رشة غوث إيه اللي نزلك في, في الماء هي طريقة قال لي عمّا بس كده الدين وبعد كده يبخلوا زي من أنت انت عايز انت مجرد اتسامة لطيسة تقولها الواحد تعبان ترفع روح المعنى انا فاكر مرة من المرات كان ليه اخ مريض وكان يوجد طبيب وحبتوني بكير نفسي بأكلان بحومي اشني صبع انظارنا كلها متعلقة بوضع الطبيب ان كان بتسل كلنا تستفق اروحنا المعنويات كأشتر شبعا لحاجة معنوياتنا تستفق لازم الصبيب يكون من هذا المور يكون انسان بشوش ولا طوف وما يعطرش دم واحد وهو بيشف عليه شباو صغيرا لنهوش لا يوجد اكتسام في الصبيب وهو بيك شف وبشاشة وجهه وهو بيك شف تأثيرها على المريض وعلى أهله لا <تصفيق> <تصفيق> تقولشي يا ما نصحت يا ما عملت لا يوجد فائدة لا هناك فائدة بالوقت عشان كده كتابي يقول تأمن على الجميع أريد أن أتخاذي وليس أفعل أن كل نصح أجد تيداً أنه لا يوجد أجد للزمن لأنه مجال إدخال الله وإدخال معمثله وإدخال روحه الموجوع وإدخال الموجوع تصور الكتاب مثلاً يقول للعاكر الذي في 54 دي ان ترى نني ايتها التي لم تلد اشيدي بالترنم ده انت هيجيب لك عندك اولاد قطار يستعيخن شكي واعملي حساب الله يجيبوا في مباعد حاجة كده وربنا برضو اا الموضوع ده عمليا ادىها ابن اد بعد ان وعدها وعد بالنسل بخمسة وعشرين ثم كأنوى جميع الواحد ما يقس شجاعه شجاره النفوس ايضا اعطى راحيل ورفقة وحنى اللي صارت ام سمعيل وآلي شباك اللي صارت ام المعمدان ادى ما فيش يأس أبداً الكتاب المقدس لا يعلمنا اليأس ولا الروح المعنوية الضعيفة. شجع الكل. شوفوا في آيات وصيحة مشهورة في أشياء أربعين آية صاحتين يقول أما منتظر الرب فيجبدوه قوة. يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ربنا قادر عشان كده إللي يجدد مثل الناس الشباب يرفعون أجنحة كالنسور، يجددون كل. دي اللي ترفع بيها الروح المعنوية. لأي شخص الكتاب المقدس يبدأ من أوله من أول سفر التكوين يبدأ بنفس الموضوع أرض خردة وخاوية وعلى وكر الغمر ظلمة لكن برضو مفيش فرق في للرجاء روح الله يرثى على ورق المياه ثم قال لله يكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حيثا هو جت منين نرفع الروح المعنوية حتى للأرض الخاربة الخاوية المغمورة بالمياه وعلى وقت الغمزين نرفع الروح المعنوية التشبيع لا تثبت سمة أحد أود أن أذكر لكم بعض قصة بسيطة عارفتها رعاشك حينما كنت شابا في الخامسة والعشرين من عمري وكان الله يدربني في حياة الروح بأنواع وطرق شبه أتذكر في ذلك الزبال بعض قصص ما زالت علقة بذهني. كنت أدرس في إحدى المدارس الأجنبية الحجاجة حذر السنة 48 يعني نقيم الثلاثة وخمسين سنة وبعدين حدث الآث فيه تمييز من السلام ده أنا أتذكر ربما أكون أقول لكم الخصوصة شيء سميز من السلام دا كنت أنا بديليه درس خصوصي وكان المدرس في تلك المدرسة الإجنبية هو اللي بيدد المقرر وهو اللي بيمتحن وهو اللي بينجح وهو, وهو الإنساءة كل حد وضغط عيس فتال لبنني درس خصوصي بديته درس خصوصي أشرح الدرس كويس جدا وأدي لي واجب مباشر على الدرس بيدي أخد سف ثاني مرة حصل درس كويس وأدي واجب والواجي أخد سف فأنا أبطله أنت ولد مش ناس اللي لا أستس أثبت أثبت نفسي بشكل جيد وتم أنت أخد سف لا في ملاحظ السف الأولاني كنت غلطان حوالي 15 غلط أخذت سف السفر الثاني كنت بغلطان حوالي حباشة بغلطة فأخذت السفر لكن تقدم تحت السفر الولد أنا بأدوره درس في علم وهو بيجيني درس في الوحيات بيجيني درس في يعني القصة عشر ستة معاية سبعة ثمانية يعني من إيه الثلاثة وخمسين سنة وما زلت أتذكرها وأتذكر هذا درس اللي من الولد درس ثاني أخذته من أحد الزملاء المدرسين في نفس المدرسة كنا قاعدين في أسر المدرسين وهو بصحة كر السلام السلامة وأنا بنوع من التف بس فكرت راشد صح حذى لقيت غلطه ما علمتش عليه وغلطه ثانيه ما علمتش عليه وغلطه ثالثه ورابع وخامسه بجهاله انقص في مخي ان ده بده ياخد قال ولا ايه يا نمره الثقل فعمل ان دليل من حبه هذا المدرس درسا آخر قال للثالث هذا بعيف جدا لو أنا أعدت أعلمه على كل غلطة هيبص في الكراسة ويدعف وما يقول ويدعف ويقول ما فيش شيء بخير فأنا في كل مرة أن أدفع إلى خمس ست غلطات شاقة وأدفع له لايس أخليه يكتب كل أحد من دول ثلاثين مرة أربعين مرة أستاذ فهي بتاعها يعني فلو كل مرة علمت خمس حاجات أو ست حاجات بمرور الوقت الوقت هيبقى كويس لكن ما قدرش عمله خط أحمر أحمر أحمر ودي بسل الكراسة يفقد الأمل فأخذت درساً أخبر من هذا الاستاذ درس ثالث درس نفس المدرسة وفي نفس السبب كان كل سبيل بيتعمل امتحان كان في المدرسة يعني السنة الدراثية كانت ثلاثة تيرلي ثلاث فترات والكريفن التيرلي بينتهي عيد الكريفن يعني عيد الملاد والإيستر بينتهي عيد الإيستر اللي هو عيد القيامة والصورة ينتهي في نهاية الثاني الثالثيج وكان مدير المدرسة في آخر السنة يجمعنا كلنا إحسن المدرسين في اجتماع يسميه ايضاً ايضاً يعني ايضاً ايضاً ويستمرد من ثانية الثالثة من جابعة الخمسة إلى وكل علم المدى بتاعه من مية ففيه ولد, ولد اخر ما وصل اليه انه وصل اليه يعني نقصه عشر درجات على النجاح وفي الفترات تستابق عبع يعني ده لو عندنا احنا نقول فاق فاق رئيس المدرسة بيقول له الأستاذ بتاع المددية بيقول له اي رائح فالطالب قال له I am quite satisfied ما بسيط لنه خالف ده ناقص عشر فكلنا بسينا ليه مصفوطين لنه قال له شوف ده في الكريس مستيرن كان واخد خمستاشر من المجل. في الإيستر تيرن واخد خالف واخد كان سعر ال 100% في اخر طور واخد من 15% ل 25 ل 40 انا لا ساصل في حياتي انا مبسوط جدا بان بيرتفع من 15% ل 25% ل 40% اللي اللي بينجح السنة جيدة قوي قلت اهدى التعليم الروحي الصحيح مش الشكاية ارقام وينجح او يسقط احنا في مدرسة لها روحيات ويبتدي اليوم الدراسي بالصلاة حتى من اجل السلميز المسلم وهكذا اخذت دروسا روحية من هؤلاء الناس في شجعه صغار النفوش اسمده بوعثاء كأنه على الجميع الحاجات تمر في تربية الأطفال في الحياة العائلية في كل حاجة أكدها